وما يذكر الا قل الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يا تصفقه معكم. محمد ولاء الدين سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الاعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند انتهاء المسألة التاسعة من المسائل الخاصة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي صدق الله العظيم صدق الله العظيم نعم يا عبد الواحد فكم يتبقى يا ولدي بعد من هذه المسائل يتبقى أربع مسائل لكي يكمل الإمام ثلاثة عشرة مسألة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 إن العلماء اختلفوا في إدخال الحج على العمره بعد أن افتتح الطواف وأورد ما قالوه ثم عرض قول أبي عمر إن هذا كله شذوذ عند أهل العلم وقول اشهب إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة العاشرة اختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال مالك وأبو ثور وإسحاق لا تدخل العمرة على الحج ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء قاله مالك وهو أحد قولي الشافعي وهو المشهور عنه بمصر وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم يصير قارنا ويكون عليهما على القارن ما لم يطف بحجته شوطا واحدا فإن طاف لم يلزمه لأنه قد عمل في الحج قال ابن المنذر أو بقول مالك أقول في هذه المسألة المسألة الحادية عشرة قال مالك من أهدى هجيا للعمرة وهو متمتع لم يجز ذلك وعليه هج آخر لمتعته لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته وحينئذ يجب عليه الهدي وقال أبو حنيفة وابو ثور وإسحاق لا ينحر هديه إلا يوم النحر وقال أحمد إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر وقاله عطاء وقال الشافعي يحل من عمرته اذا طاف وسعى ساق هديا او لم يسقها المساله الثانية عشرة اختلف مالك والشافعي في المتمتع يموت فقال الشافعي اذا احرم بالحد وجب عليه دم المتعه اذا كان واجدا لذلك وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها أترى عليه هدية قال من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي قيل له من رأس المال أم من الثلث فقال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 صدق الله العظيم وفيه عشر مسائل الأولى قوله تعالى فمن لم يجد يعني الهدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة هذا قول طاووس وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه بالعمرة لأنه أحد إحرامي التمتع فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج وقال أبو حنيفة أيضا وأصحابه يصوم قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة وقال ابن عباس ومالك بن أنس له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر لأن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم فصيام ثلاثة أيام في الحج صدق الله العظيم فإذا صامها في العمره فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه وقال الشافعي وأحمد بن حنبل يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة وهو قول ابن عمر وعائشة وروي هذا عن مالك وهو مقتضى قوله في موطئه ليكون يوم عرفة مفترا فذلك أتبع للسنة وأقوى على العبادة وعن أحمد أيضا قال جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم وقال الثوري والأوزاعي يصومهن من اول ايام العشر وبه قال عطاء وقال عروة يصومها ما دام بمكة في ايام مينان وقاله ايضا مالك وجماعة من اهل المدينة وايام منن هي ايام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر روى مالك في الموفق عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفه فإن لم يصم صام أيام منن وأن ذلك مبدا إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام منن وقت القضاء على ما يقوله أصحاب الشافعي وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة وذلك مأمور به والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذي فيه ساعة للأداء وإن كان أوله أفضل من آخره وهذا هو الصحيح وأنها أداء لا قضاء فإن قوله تعالى أيام في الحج يحتمل أن يريد موضع الحج ويحتمل أن يريد أيام الحج فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح لأن آخر أيام الحج يوم النحر ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمي لأن الرمي عمل من عمل الحج خالصا وإن لم يكن من أركانه وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام منا وقد قال قوم له أن يؤخرها ابتداء إلى يوم التشريق لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بأن لا يجد الهج يوم النحر المسألة الثانية ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منا قيل له إن ثبت النهي فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها وعن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي وقال الضارة قطني وإسناده صحيح ورواه مرفوعا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضاعفها وانما رخص في صومها لانه لم يبق من ايامه الا بمقدارها وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي قال ابن المنذر وقد روينا عن علي بن ابي طالب انه قال اذا فاته الصوم صام بعد ايام التشريق وكذلك نقول وقال الطائفة إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي. روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة والله تعالى أعلى وأعلم فهمت من كلام الإمام يا عم أن من فاته صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر صوم بعدها نعم يا ولدي ما فهمته صحيح فمن لم يصومها او يصوم بعضها قبل يوم النحر فله ان يصومها في ايام التشريق واذا فاته صيامها في الحج لازمه قضاؤها وماذا عن الايام السبعة الباقية يا عم يصومها اذا رجع الى وطنه وقيل اذا رجع الى اهله وعلى هذا الرأي يا ولدي يصح صومها في الطريق لا حرمني الله من علمك يا عم ومن فضلك وبرك الله فيك يا ولدي وزادك حبا في العلم قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نلتقي مع إمامنا القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْذِّكْرَ لِتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ